انا لو اموت بعيونك انا لو أعيش مجنونك انا لو اموت بعيونك يا حبيبي يا حسين ضبحهنا الاثنين يا حبيبي أنا, انا لو اعيش مجنونك والله أنساك إلا إلا وياك أوخفت حياتي أنت نور العيون شلون عوفك شلون وحبك أنا مجنون يا أمل نجاتي يا حبيبي يا طبيبي ومملكة غرامي ما يهمني لما فهمني أنا حب إمامي قلبي ما يريد بس حبك جدمي ما يميل عن دربك قلبي ما يريد بس حبك جدمي ما يميل عن دربك أنا ألقى مثلك منين رابحان الاثنين انا لو اعيش مجهولة للعشق علامات نظره وابتسامات والمحب اذا مات ينطوي كتابه انا عشقي تقديس لا زوله خلاقس بياه وتقدر تقيس جلبي القصة العجيبة بلا يناظره حب نفطره والله يا حبيبا طاقة الخيال اوصافك قلبي شو اللي يصير لو شافك كلمة الخيال اوصافك قلبي شو اللي يصير لو شافك عجبا يا ضوى العين الاثنين أنا لو أعيش مجهولة أنا شوقي بالواي ضامي قلبي يا ماي في دولك يا مولاي لا يقطعوني وأنا حبي لغير يشبه الأساطير حتى عابسي حير جنوني بوقته يا ما انت حق عقله مجنون لا شفتك بس عرفتك احلى لوحه بالكون وكل نبض يصيح بحروفك احيا لو اموت معوفك ضي صيح بحروفك احيا لو اموت محوفك بان ايدي امرين رابحان انا يا حبيبي احسين رابحان الاثنين انا لو اعيش مجنونة عبدك وهمت بيك شما اتقل لبك انت قلبي وادريك نبضك اسمه عباس ما فهمني مقبول لو علي شي قول عند كبار العدول انا اعقل الناس عاتبوني وحاربوني يا امير الاحسان هو طبعه ما اضخ راس خادمك عزيز ما ينذل طبعه مستحيل يتبدل خادمك عزيز ما ينذل طبعه مستحيل يتبدل او تحسد السلاطين رابحان الاثنين يحسد ماشقك يا مذبوح يا طبيب الجروح هذا دمعي مسفوح يشكي من الفراق من يجين الغروب شمع مهجة تذوب وعلى خدي مكتب لن ادري تضوي قبري من تظنني القاع هذا يا حبيب خبرني حتى من اموت يحضرني هذا يا حبيب خبرني حتى من اموت يحضرني حب دنيا الاودين رابحان الفنين انا انا سبحان النسنه انا انا انا له اعيش مجنون